İsmi Azam duası Ruvya anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme Celesa zâta yevmin fil mescid Ve jâe Jibreelu aleyhisselâm Ve qâle selâmu aleykum ya Rasulallah Ve râdde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selâmetu thumme Qâle Jibreelu aleyhisselâm İnnallâha yakrâuka ve ummeteka selâm Ve ehdâ ileyke ve من قرأ أو حمله عليه غفر الله ذنوبه لو كان ذنوبه عدد رمل البحار وقال ما قال في فضائله بسم الله الرحمن الرحيم يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله ya Hannan ya Allah, ya Mannan ya Allah, ya Dayyan ya Allah, ya Subhan ya Allah, ya Emanu, ya Allah, ya Burhanu, ya Allah, ya Sultan ya Allah, ya Mustaan ya Allah, ya Muhsin ya Allah, ya Mutaal ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Karim ya Allah, ya Majid ya Allah, ya Fard ya Allah, ya Vitr ya Allah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 يا رب السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك بحق هذه الأسماء كلها أن تصلي على سيدنا محمد وارحم محمدا كما صليت وسلمت وباركت ورحمت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين